وَاتَّبَعُوا مَا تَتَّنُّ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَذَّبَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتن حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكف فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المغ وزوجه وما لا أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضلهم ولا ينفعهم ولقد علموا لما اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولا بسماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو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 الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين وللمشركين أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.